فَرَانِي بِنَائِرِكُمْ إن أَنْتُمْ بَرَزْتُمْ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَنْتُمْ بَرَزْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاتمين فان عذرا على انهم استحقوا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان